ومن الناس من يشتري له والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين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 Ολα Κασσέμα, Βιγάιρ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أن تميد بكم وبث فيها مِنْ كل دابة من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأعوني ماذا خلق الذين من دونه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 وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم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 تَنقُمِ إثقال حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ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 ولكن يجب ان في الأرض تتعلم ان الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك ان أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنه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 ما وجدنا عليه آفة أنا أو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وَمَن يُسلِم وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ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 في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير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 فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ علم السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ